الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيهم المجين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لم ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم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 bi semethalu al-qaum illa din kathabu bi ayatillah wa allahu la yehdi al-qaum أنكم أولياء أُولى من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه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 وَلِلِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوِ لَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فضل اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَإِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ